الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقيه وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والقائل عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والقائل عز وجل طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم القرآن وخير من علم القرآن بل قد كان خلقه القرآن القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعكم وممشاكم وتبوئتم جميعا من الجنة منزلة وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرة وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للستين ولازلنا نطوف مع حضراتكم في بستان تفسيرنا لصورة البقرة انتهينا في اللقاء الماضي من هذا الميثاق الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل فيما تعلق بحقوق العباد، ولكنهم كعادتهم نقضوه وخالفوه. قال الله عز وجل في الميثاق الذي أخذه بينه وبينهم فيما تعلق بحقوقه سبحانه وتعالى وحقوق العباد أيضا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لِلنَّاسِ وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نقض هذا العهد فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى ثم نقض العهد أيضا والميثاق الذي أخذه ربنا تبارك وتعالى عليهم فيما يتعلق بحقوق الخلق وحقوق العباد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 ثم يمضي الصياق القرآني ليفند أكاذيب بني إسرائيل وليفضحهم وليبين علاقتهم برسلهم وأنبيائهم من تكذيب وإعراض واستكبار وقتل فيقول سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 لشأن بني إسرائيل المخادع المتسم بالكبر والاعراض فالله تبارك وتعالى يتفضل عليهم بنعمة أخرى من أجل نعمه ألا وهي نعمة إرسال الرسل تطرى فأنا لا أعرف أمة من خلال قراءاتي بعث الله عز وجل فيها من الأنبياء والرسل كأمة بني إسرائيل القلوب تقص إذا طال الأمد وغفلت عن التذكير بالله جل وعلا ولا عذر لبني إسرائيل في هذا ولا حجة لهم في هذا القول أبدا فكلما هلك ومات نبي أو رسول أكرمهم الله جل وعلا فأرسل إليهم نبيا آخر ورسولا غيره ليظل التذكير لهذه الأمة دائما حتى لا ينحرف عن منهج الله تبارك وتعالى ولكنهم قابلوا هذه النعمة العظيمة والفضل الكبير كعادتهم بالجحود والنكران والكبر والإعراض والطغيان قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلقد أرسل فيهم رسلا وأنبياء لا يعلم حصرهم وعدهم إلا هو على رأسهم نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومنهم نبي الله داود ونبي الله سليمان ونبي الله هارون ونبي الله يوشع وإلياس ويحيا وزكريا وعزير وغيرهم وغيرهم جم غفير قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا آخر الأنبياء وفي لفظ وإنه لا نبي بعدي هذا فضل الله عليهم كانت بني إسرائيل تسوسهم أي تحكمهم الأنبياء وهذا لفظ النبوي يدل على أن السياسة من الدين لن فصام لها عن الدين فما بعث الله جل وعلا نبيا ولا رسولا بمواعظ مجردة يعظ قومه ثم ينصرف وإنما بعث الله الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب, الكتب والصحف وأنزل عليهم الشرائع المحكمة ليسوس الخلق إلى الحق تبارك وتعالى وليعبدوا الخلق للحق تبارك وتعالى كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي أي مات نبي خلفه نبي ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنه لا نبي بعدي خاتم الرسل والأنبياء على رأس هؤلاء كما ذكرت كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى فيها الهدى والنور وفيها الفلاح والنجاة لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتابة وقفينا من بعده بالرسل انظروا إلى فضل الله على هذه الأمة المكذبة المعاندة المعرضة وقفينا من بعده بالرسل أي وأرسلنا الرسل بعده تترى متتابعين فالتقفية هي الإتباع والإرداف التقفية في لغة العرب هي الإتباع والإرداف كقوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما أرسل رسول وأدى رسالته ولحق بالرفيق الأعلى أرسل الله عز وجل بعده رسولا وهذه نعمة من أجل نعم الله على البشرية فالرسل والأمبياء وأيها الأفاضل هم أئمة الهدى ومصابيح الدجة هم الكواكب المضيئة المنيرة التي تتلألأ في سماء الهداية ما أحوج البشرية جمعاء إلى هذه الكوكبة المباركة من الرسل والأمبياء؟ وليس كما تدعي البشرية المتعجرفة المتكبرة الآن التي وصلت إلى ما وصلت إليه في الجانب العلمي والمادي ونحن لا ننكر ذلك على الإطلاق لكنها ينفخ في عقولها الآن كثير من شياطين البشر ممن يزعمون أن البشرية التي بلغت مرحلة النضج لا الكواكب المضيئة والنجوم المتلألئة وأئمة الهدى ومصابيح الدжа، فها هي البشرية حين أعرضت عن رسل الله وأنبيائه، وحادت عن المنهج الذي جاء بها جاء به رسل الله وأنبياء، هاي البشرية في الجانب الإيماني والعقدي والأخلاقي والروحي، في الدرك الدني في الدرك الدني ولا أريد أن أطيل النفس في هذه، لكنني أؤكد على حاجة البشرية كلها لأنبياء الله ورسله فالأمة التي تنقاد إلى ربها تبارك وتعالى وتطيع نبيه ورسوله الذي بعثه بالحق تسعد في دنياها وأخراها وهناك من الأمم من عاند وتكبر وأعرض فلم يؤمن بهذا النبي أو الرسول المرسل من قبل الله جل وعلا من هذه الأمة الطويلة العريضة إلا رجل أو رجلان كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري ومسلم الحديث ابن عباس قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد لا حول ولا قوة إلا بالله أرجو أن تتصوروا معي سادة أمة من الأمم يبعث الله عز وجل فيها رسولا من قبله ونبيا من عنده فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة بهذا النبي المرسل والرسول المبعوث إلا الرهد ما دون العشرة ومن الأمم من لا يؤمن من أفرادها إلا رجل أو رجلان مع هذا الرسول المرسل فيدخل هذا الرسول الجنة ومعه من آمن من هذه الأمة رجل أو رجلان وأحيانا يدخل رسول أمة وحده الجنة ولا يدخل من أفراد هذه الأمة أحد الجنة قط لأنه لم يؤمن من هذه الأمة فرد واحد بهذا النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى تدبر هذا لتتعرف على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أذكر شبابنا وأشيالنا بهذا فلا توجد على ظهر الأرض أمة حققت مراد الله الذي أراده من الخلق على ألسنة رسله وأنبيائه كأمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي الأمة الوحيدة التي حققت مراد الله في الأرض الذي أراده على ألسنة أنبيائه ورسله جميعا ألا وهو أن يفرد الخلق الحق وحده بالألوهية والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال تعالى في حق أمة النبي محمد أفمن كان مؤمنا كما كان فاسقة لا يستوون قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار قال تعالى نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا تجرد الأمة من خيرياتها وإن وقع بعض أفرادها في الذنوب والمعاصي فهي أمة التوحيد وأمة الاتباع وكانت ولازالت وستظل أطهر وأشرف وخير أمة أخرجت للناس قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تدبروا معي ولقد آتينا موسى الكتابة أي التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أرسلنا من بعده الرسل لبني إسرائيل تترأ كلما مات نبي أو رسول بعث الله بعده نبيا أو رسولا ليظل رسله وأنبياؤه يذكرون بني إسرائيل دوما حتى لا تقس القلوب لطول الأمد وبعد المذكر بالله تبارك وتعالى ولكن هيا فقلوب القوم أقسى من الحجارة كما قال ربنا جل وعلا ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ما من نبي ولا رسول بعث في بني إسرائيل إلا بشريعة موسى حتى بعث عيسى عليه الصلاة والسلام كلهم بعثوا بشريعة موسى التي نزلها الله عز وجل عليه في التوراة وأرجو أن أنبه لأمر ذكر في بعض كتب التفسير وهو لا يصح بحال فهناك من أهل العلم من قال إن النبي يبعث بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه هذا خلل لم يبعث الله نبيا قط ليظل شرع الله حبيس صدر هذا النبي دون أن يبلغه لقومه إطلاقا بدليل الحديث الذي ذكرته آنفة فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد أي النبي يدعو أمته ويقيم عليهم حجة الله جل وعلا ولا يؤمن من أفراد هذه الأمة إلا فرد أو فردان أو رهط أو حتى لا يؤمن واحد الله جل وعلا لا يعذب واحدا من خلقه حتى يقيم الحجة عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذا وعد الله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهذا قول خاطئ لا دليل عليه لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لكن قد يبعث نبي ليؤكد شرع نبي قبله أو ليؤكد شرع رسول قبله قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 والدلائل الصاطعة التي تبين صدق عيسى وأنه نبي مرسل من قبل الله جل وعلا لأن بني إسرائيل قوم معاندون ومعارضون ولطالما أحرجوا الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام وطرحوا عليه أسئلة للتعجيز فهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة الواضحة والحجج الدامغة لتلوا أعناقهم ليا إلى الحق ولكن أيضا أقول هيهات هيهات واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آتاه الله عز وجل من البينات ما يصدع عناد الكبر والكفر في قلوب بني إسرائيل كإحياء الموت بإذن الله يا إلهي رسول ونبي يحيي الموتى بإذن الله أية آية هذه والله الذي لا إله غيره إنها لآية تهز القلوب القاسية الجامدة ولكن قلوب القوم أقسى من الحجارة فالحجارة تخشع لله تبارك وتعالى ولكلام الحق جل وعلا ولكن قلوب هؤلاء أقسى من الحجارة يرون نبي الله عيسى مؤيدا بآية بينة كهذه الآية كإحياء الموتى بإذن الله ثم يخلق أمامهم من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص أمامهم بإذن الله بل وينبئهم بأمور كثيرة من أمور الغيب ينبئهم ويخبرهم بما يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم ممن لا يعلمه أحد غيرهم ومع ذلك ما قابل هذه الآيات البينات إلا بالنكران إلا بالجحود والإنكار إلا بالتكذيب والإعراض وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس بالإضافة إلى هذه الآيات البينات والحجج الواضحات أياده ربنا تبارك وتعالى بروح القدس أي بجبريل عليه السلام أو بالإنجيل أو بالاسم الذي كان يحيي به الموتى بإذن الله على ثلاثة أطوال لأهل التفسير وأيدناه بروح القدس أي جبريل أو بالإنجيل الذي نزله الله على قلبه أو بالاسم الذي كان يحيي به الموت بإذن الله لكن القول الأول أرجح وهو ما تدل عليه السنة الثابتة الصحيحة ومنهجنا كما ذكرت أن نفسر القرآن بالقرآن وأن نفسر القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم بكلام سلفنا الصالح عليهم الرضوان فالقول الأول أرجح روح القدس هو جبريل عليه السلام هكذا دلت السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين مثلا ومسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وكذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لحسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يهجو المشركين وينافح عن رسول رب العالمين وعن الإسلام يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اهجهم وروح القدس معك أي وجبريل يؤيدك اهجهم وروح القدس معك وفي رواية مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا حسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله الله أكبر إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله وفي رواية جميلة جدا رقيقة في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس يعني جبريل بالاتفاق، بالاتفاق، إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله. رواية في غاية الجمال والجلال أرجو أن أذكر بها مرة أخرى انتبهوا أيها الأفاضل يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أي في قلبي قال ابن منظور في لسان العرب الروح القلب الروح القلب إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا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 عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس ولكن ما معنى روح القدس؟ روح القدس الروح الطاهرة المقدسة المباركة القدس الطهر في اللغة وكذلك القدس بتسكين الدال أو بضمها القدس يعني الطهر والبركة والخير فروح القدس أي صاحب الروح المقدسة الطاهرة المباركة وسمى الله عز وجل جبريل بذلك تشريفا له وتكريما له وبيانا لعلو مكانته ومرتبته بين ملائكة الله جل وعلا عنده سبحانه وتعالى فهو أشرف الملائكة لأنه صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح شرفه الله بإنزال الوحي على قلوب جميع رسله وأنبيائه وأشرفهم وإمامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنبياء جميعا نزل عليهم جبريل بالوحي بل لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشتاق دوما للقاء جبريل لأنه ينزل عليه بكلام الملك الجليل فقال له يوما حين أطأ عليه جبريل، يا جبريل، لما لا تأتينا أكثر مما تأتينا، فنزل قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيئة، فهو لا يتنزل بهذا الوحي إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فالملائكة على رأسهم جبريل أمين الوحي. الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل الموكل بالأرزاق والقطر الذي به حياة الأبدان وحياة الخلق على ظهر الأرض وإصرافيل معه الصور الذي إن نفخ فيه نفخة واحدة يحيي الله عز وجل به جميع الخلق بنفخة البعث للقيام بين يديه تبارك وتعالى فهؤلاء هم سادة الملائكة كما أجمع جماهير أهل السنة والجماعة أشرفهم جبريل أمين الوحي قال الله تبارك وتعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فماذا كان موقف بني إسرائيل من هذه الرسل من هؤلاء الرسل والأنبئاء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى برسالهم إليهم تترى ليذكروهم بالله عز وجل وبمنهجه سبحانه وتعالى وبما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة بنو إسرائيل كانوا يحتجون على عدم إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم عندهم ما يكفيهم من منهج الرسل والأنبياء وهذا حق لا مراء فيه عندهم من الخير والفضل ومنهج الحق ما لو اتبعوه بل ما لو اتبعوا شيئا منه لنجوا وسعدوا في الدنيا والآخرة فهم يعترضون ويحتجون على عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن عندهم يكفيهم من مناهج الرسل والأنبياء وأنهم سائرون على طريقهم متبعون لشريعتهم حاملون لمنهجهم رافعون لرايتهم ولكن القوم لا يجيدون الصدق أبدا ولا يعرفون إليه سبيله فكذبهم الله تبارك وتعالى وفضحهم وبين أن هذا الدعاء رخيص وأنه زعم باطل يغني فساده عن إفساده ويغني بطلانه عن إبطاله فالتاريخ واضح والقرآن الكريم يفضح القوم ويبين كذبهم أنهم لم يجلوا أنبياء الله أبدا ولم يقدروا رسله إطلاقا ولم يعاملوهم المعاملة التي تليق بهم كرسل الله جل وعلا وإنما اسمع ماذا قال سبحانه وتعالى كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون يا له من جواب فاضح لهؤلاء يا له من تقريع وتوبيخ لهؤلاء الأفاكين الكذبين الذين احتجون على إعراضهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به بأن عندهم يكفيهم وأنهم ليسوا في حاجة إلى القرآن المنزل على قلب رسولنا ولا في حاجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم بل هم متبعون لرسلهم وأنبيائهم وسائرون على ضربهم ورافعون لرايتهم ومتمسكون بشرائعهم ومناهجهم ولكنهم يكذبون كذبهم ربنا وفضحهم وبين تاريخهم ليعلم أهل الأرض أن محمد لا يتكلم إلا بوحي من عند الله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون فهذه الآية من أعظم الحجج على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فهو يبكتهم ويوبخهم ويقرعهم بتاريخ مضى لا يعرفوا إلا الأسلام ويعرفونه هم من خلال كتبهم المنزلة على رسل الله وأنبيائه وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تعاملتم مع رسل الله وأنبيائه الذين أتوكم بشريعة محكمة تضمن لكم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لكنها بتعاليمها لا توافق أهواءكم المريضة وشهواتكم الرخيصة أنتم تتبعون الهوى أنتم لا تميلون مع الحق ولا تعرفون الحق أبدا بل تميلون مع الهوى وتنصرون الهوى فكلما جاءكم رسول بالحق أعرضتم عنه لمرض نفوسكم لشهواتكم التي كبلتكم وقيدتكم وأصمت آذانكم وأعمت أبصاركم عن رؤية الحق ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم كلما كما يقول أساتذتنا أساتذة اللغة أداة شرط تفيد التكرار أداة شرط تفيد التكرار لا بد لها من شرط وجواب لا بد لها من شرط وجواب شرطها جاءكم أفكلما جاءكم والجواب استكبرتم أفكلما جاءكم رسول لما لا تهوا أنفسكم استكبرتم هذا هو الجواب ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون كلما جاءهم رسول من عند الله تبارك وتعالى بشرع محكم فيه فلحوهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا الآخرة عاملوا هذا الرسول معاملة المتكبرين المعرضين تعاملوا معه بطريقة استعلاء لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ديدن القوم هذه شنشنة قديمة حديثة فالقوم لا يخضعون للحق أبدا وهم يعرفونه وتنبر بلغة القرآن الكريم لتعلم أنه كلام ربي سبحانه وتعالى وهو يخبر عن جريمتهم الشنيعة وفعلتهم الفضيعة ألا وهي قتل الرسل والأنبياء فيعبر القرآن عن التكذيب بصيغة الماضي أفكلما جاءكم رسول بما لا توا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وهذا لا لبس فيه لكنه حين يعبر عن جريمة القتل يعبر عنها بصيغة المضارع ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون لتظل جريمة القتل الشنعاء حاضرة في القلوب والأذهان ولو مضت عليها آلاف السنون والأيام انظروا إلى بلاغة القرآن فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ومن باب الأمانة أيضا فقد قال بعض سادتنا من أهل العلم والتفسير وهذا إن دل فإنما دل على أن خلق بني إسرائيل من التكذيب والقتل لرسل الله وأنبيائه خلق ممتد انقطاع له ولا انتهاء حتى أنهم حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقصة مشهورة معروفة حين دس له السم في الشات التي أهدته أهدتها إياه المرأة اليهودية مرأة السلام بن يشكب فالقوم متخصصون في التكذيب والتقتيل وهم لزالوا يقتلون أتباع الرسل والسائرين على درب الأنبياء ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وتنبروا معي أيضا كيف أن القوم لا يجدون إلا التدليس والكذب والخداع والتضليل فهم حين يدعوهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى الدخول في الإسلام يعتذرون له ويحتجون بحجة هي أوهى من بيوت العنكبوت فهم يحتجون بأن قلوبهم مغلفة لا تعي قول محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفقه ولا تفهم ما يقول وقالوا قلوبنا غلف فكذبهم الله جل وعلا مرة أخرى وأخرى وأخرى وبين أن القوم متخصصون في الكذب وأنهم أعرضوا عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يفهمون أو لا يفقهون أو لا يعرفون أنه الحق بل لتصميمهم على الكفر بل لتصميمهم وإصرارهم على الكفر فلقد كفروا من قبل بأنبيائهم ورسلهم وبالكتب التي نزلها الله عز وجل على أنبيائهم ورسلهم كموسى وعيسى وغيرهما فهم مصرون على الكفر بالله مصممون على هذا السلوك المنحرف وعلى هذه الأفعال الملتوية وعلى هذا الخداع والتضليل فالله جل وعلا يكذبهم المرة بعد المرة وقالوا قلوبنا غلف فيأت الرد من الله جل وعلا جزاء وثاقا. فالجزاء من جنس العمل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ملعونون مطرودون من رحمة الله جل وعلا لتصميمهم وإصرارهم على الكفر فالجزاء عدل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون قال سبحانه ذلك جزيناهم بمغيهم جزاء عدل من جنس العمل فالله تبارك وتعالى عدل لا يعاقب القوم بطردهم من رحمته التي وسعت كل شيء إلا لجرم كبير ارتكبوه وفعل شنيع فظيع قد فعلوه فالقوم مصرون على الكفر بالله القوم معاندون لرسل الله وأنبيائه يكذبون فريقا ويقتلون فريقا أي شناعة وبشاعة أن يتعدى قوم لآن على رسل كرام أرسلهم ربنا سبحانه وتعالى لا ليطلبوا منهم مالا ولا جاها ولا وجاها بل ليخرجوهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية سبحانه وتعالى بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ما معنى وقالوا قلوبنا غلف غلف جمع أغلف غلف جمع أغلف والأغلف هو الذي عليه غلاف يمنع من وصول الحق قال ابن عباس رضي الله عنهما وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة أي في أكنة وأغطية فهي قلوب مطبوع عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله قال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف أي عليها غشاوة قال مقاتل وقالوا وقتابت أيضا وقالوا قلوبنا غلف أي لا نفقه لا نفهم ما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام القلب الأغلف أيها الأفاضل هو القلب الميت فالقلوب ثلاثة قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض وقد قسمها حذيفة بن اليمن رضي الله عنه إلى أربعة أقسام قال قلب أجرد فيه سراج يزر، فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق وقلب القلب الرابع تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما وقسم القلوب شيخنا عبد القيم ثلاثة أقسام فقال قلب سليم يوم لنفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم وقال لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تناقض السنة وغفلة تناقض الذكر وشهوة تناقض الأمر وهوى يناقض الإخلاص هذا هو القلب السليم والقلب الثاني هو القلب الميت وهو القلب الأغلف الذي غلف بأغلفة الكفر وطبع عليه لا يسمع الحق ولا يسمع عن الحق بينه وبين الحق حجاب كما قال المشركون في مكة لرسول الله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 فقلوب القوم مغلفة بأغلفة الكفر وغشاوات الضلال والصد والإعراب فهم لا يسمعون الحق لهم آذان تسمع كل شيء لكنها لا تسمع الحق لهم أعين يرون بها كل شيء لكنهم لا يرون الحق لهم قلوب يفقهون ويعرفون بها كل شيء لكنهم لا يفقهون بها الحق وهذا من باب الجزاء العدل من جنس العمل كما قال ربنا تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله ليهدي القوم الفاسقين فهذا الكلام ويؤل الأفاضل كان اليهود يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم حين يدعوهم للإسلام يريدون به التحكم به عليه الصلاة والسلام أو يريدون به قطع طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم وفي إيمانهم بالله عز وجل وبه عليه الصلاة والسلام وقالوا كما قال المشركون الأوائل كما ذكرت وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون فكذبهم الله تبارك وتعالى أيضا وفضحهم بأنهم ما أعرضوا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق إلا لأنهم مصرون ومصممون على الكفر بالله سبحانه وتعالى كما كفروا قبل ذلك بأنبيائه ورسله والكتب التي نزلها عليهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم بكفرهم أي بإصرارهم على الكفر وعنادهم وإعراضهم عن الحق مع معرفتهم للحق فقليلا ما يؤمنون هذا حكم الله جل وعلا فيهم فقليلا ما يؤمنون تدبر معي أي قليل منهم من يؤمن هذا قول أي قليل منهم من يؤمن القول الثاني فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم من الحق أي لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم من الحق كما قال ربنا جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فقليل منهم من يحقق الإيمان ولا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم من الحق هذا قول ثاني والقول الثالث كما قال ابن كثير أي قليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من البعث والثواب والعقاب والمعادي إلى غير ذلك ولكنه إيمان لا أنفعهم لأنه إيمان مغمور في كفرهم الشنيع البشع بما جاء به موسى وبما جاء به إخوان من النبيين والمرسلين وبما جاء به عيسى آخر رسليم وانبيائهم بل وبما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين فقليلا ما يؤمنون هذا حكم الله تبارك وتعالى فيهم بل وهناك قول آخر العرب تقول مررنا بأرضٍ قل تنبت أي لا تنبت شيئا هكذا يطلق العرب هذه اللفظة وهم يريدون أنها لا تنبت على الإطلاق مررنا بأرض قل تنبت أيلا لا تنبت شيئا على الإطلاق فهم لا يؤمنون بشيء أبدا هذا قول آخر لبعض أهل العلم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لا يمكن على الإطلاق أيها الأفاضل أن يسمع صاحب القلب الأغلف عن الله عز وجل فيظل في ظلام الكفر حتى يوسده الثرى ولا حول ولا قوة إلا بالله وخلي بالك ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ ورب الكعبة هناك الآن من القلوب من القلوب ما قد غلفت بأغلفة الكفر والكبر والعناد والإعراض فمهما ذكرت صاحب هذا القلب بالله لا تذكر ولا يتأثر ولا يمكن أن يسمع أبدا عن الله جل وعلا يسمع عن أهل الكفر قاطبة فإذا جاءه الوحي من الشرق الملحد أو جاءه الوحي من الغرب الكافر ينصت ويسمع ويفتح قلبه وإذا ذكر الله عز وجل وحده إشمأز قلبه وانصرف بصره وذهنه لماذا؟ لأن قلبه أغلف القلب أيها الأفاضل هو أصل الحياة ورمز الحياة وإن مات مات كل شيء وفسد كل شيء كما قال سيدنا رسول الله في صحيحين حديث النعمان وفيه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 قلب معلق بعرش رب العالمين وقلب معلق بدرك الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين لذا لا تعجب إن قلت لك إن القلب محل نظر الرب جل وعلا فهو محل النور والهدى والخير والحلال والحق والعلم وهو محل الطبع والران والزيغ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 بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لقد كان إيمانهم قليلا أيها الأفاضل أرجو أن تبتبهوا لهذه الخاتمة المهمة لنربط بينها ما سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أقول لقد كان إيمان بني إسرائيل قليلا لقد كان إيمان بني إسرائيل قليلا مع ما ينتظرونه ويعرفونه من دلائل الحق مع ما ينتظرونه ويعرفونه من دلائل الحق فلقد كانوا ينتظرون نبيا كريما دلتهم كتبهم عليه سيؤمنون به هكذا كانوا يزعمون وينتصرون بهذا القول على المشركين من الأوس والخزرج حين كانوا عباد أوثان لم يدخلوا في الإسلام بعد فكانوا يمتنون عليهم إذا ما تقاتلوا أو تشاجروا معهم كما بينت في الحلقة الماضية فكانوا ينتظرون هذا النبي وكان إيمانهم قليلا مع معرفتهم بهذا الحق الذي ينتظرونه ولكنهم كانوا أقل إيمانا حين جاءهم هذا الحق الذي يعرفونه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 فلاعنة الله على الكافرين لا حول ولا قوة إلا بالله تاريخ عجيب تاريخ كله عناد وكله إعراض وأنا أعجب أعجب أشد العجب ووكد وأكرر وأقول يا قوم يا أمة الحبيبة يا من يملأ حبك قلبي ورب الكعبة أخاطبك وأخاطب القادة والمسؤولين فيك وأقول لهم ارجعوا إلى القرآن واسمعوا شيئا يسيرا من هذا التفسير لي أو لغيري من أهل العلم لتعرفوا طبيعة القوم وحقيقة القوم فلقد نقض اليهود العهود مع جميع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء والسؤال الذي أختم به أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء ومع رب الأرض والسماء ثم يفي اليهود في عصرنا بالعهود للحكام والزعماء هيهات هيهات هيهات هيهات إذا استطعت أن تستخرج الماء العذب الزلال من النار المشتعلة المتأججة فانتظر وسيطول انتظارك وإذا رأيت الجمل يوما يدخل من سم الخياط لتراه من الناحية الأخرى فانتظر وسيطول انتظارك وإذا رأيت الأفاعية تتخلى عن لدغها وسمها والثعالب تتخلى عن مكرها وخداعها ولا أريد أن أكثر فانتظر وسيطول الانتظار القوم هو القوم لهم طبيعة لا تتغير فإذا كانت هذه طبيعتهم في وجود أنبياء الله ورسله في وجود شريعة محكمة مطهرة تتنزل عليهم أي على رسل الله وأنبيائه من عند الحق تبارك وتعالى والرسل تتوالى عليهم تطرى يذكرونهم في الليل والنهار والقوم هذه طبيعتهم وهذه خصالهم وتلك فعالهم القبيحة الفاضحة التي بينها لنا ربنا تبارك وتعالى ولينبئك عن القوم مثل خبير أينتظر العقلاء في زماننا أن يتغير القوم في عصر الفتن وفي عصر الشهوات وفي عصر الماديات وفي عصر الكذب في السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الريبضة والريبضة هو التافه والسفيه الذي يتكلم في أمر العامة أينتظر العقلاء ذلك؟ سؤال أختم به اللقاء وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن خصال القوم وطبائعهم وصفاتهم وأود أن لو أسمعت قادة الأمة وحكماءها وحكامها وأدباءها ومفكريها وعلماءها أود أن تتربى أجيالنا أود أن تتربى أجيالنا على هذه المعاني وعلى هذه الأصول وعلى هذه الثوابت التي لن تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة لأنه كلام ربي الذي يعلو من خلق وهو اللطيف الخبير أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يصطرني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك الألباب وأسأل الله أن يرد أمتنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا وأن يقر عيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته